لا لا من ط ا ل ق ر آ ن 「私の手を借 you i so bad t h e d o m n لفضيله <تصفيق> ا و ر م م ن لفضيله <تصفيق> ا ل و محمد راتب النابلسي أ ت موسوعه ا ر ت ا ل ن ا وقرأتكم ا ل س ي للعلوم ا ل ي ا ا ل ا م ي ا